فراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا ورزين الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقومين وخَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَأَيُّن لِّكُلِّ أَفَاكٍ أثين. يَسْمَعُونَ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِمْ فَيَصُرُّونَ اسْتِكْبَارًا ثُمَّ يَنْصُرُ مستكبرا, مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِ لَا شَيْءَ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 الله الذي سخر لكم المحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما فِي السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون